من الأعمال إذا دخلوا البلد لم يكونوا على هبه السفر ولا على هيئه المسافر بل استاجروا استأكلون يستأجرون مثلا شقق قري او غرف غاليه مهيئه تتمكنون من المرافقات وبالحاجيات التي وبالكماليات التي يستعملها المقيمون فلا يفرق بينهم وبين المقيمين فارق نقول المسافر إذا نزل في طرف البلد أو نزل مثلا في فندق أو نحوه وهو على أهدة الرحيل ولو أقام أياما فهو مسافر وإذا أقام في طرف البلد وهو خياما ونحب كالمرادقين فهو مسافر وأما إذا استوقن وستأجر أو نزل ضيفا على أناس وصار كأنه منهم أو كان له أقارب نزل عندهم فاننا نعتبره مقيما ولو لم يقيم الا يوما او اياما ما دام انه في هيئه المقيم وفي الاخص الذين ياتون للدراسه مثلا او للانتداب في اعمال يعرفون انهم سيقيمون اياما اشهرا حوله ذلك فنقول ليسوا بمسافرين هذا هو الظاهر وعلى كل حال كلام هذه تحديدهم لاربعه ايام وقول له وجاهته وتعليله كما ذكرنا وهكذا أيضا العزل على الإقامة لغواء غرض يعرف أنه لا ينقضي إلا بعد أربعة ايام لتعليلهم بانه بأنه يشبه المقيم بالراحه الراحة ويعطى الناس مرضاتها تعليل الوجيه كانت كثير من القورص ما بتخيل هاي تجربه كبيره قعدنا بنغير البلد بنغير المطاعم اللي بنتعشى فيها وهي اكثر شيء نفسي يعني شو بقى عشان خلينا الآن لا الناس، عليهم الناس وعادة الناسين ما دام يستطيع في البلد جاهز مرضاً محبوباً لأنه إلا لعجبهم يعتد هم من أهل البلد الأصمم ولو ترفع بما ترفعون ويجهد الآن يقابي كبيراً من الأسر نحن نتفاوم مع بعض الإخوان وهي وذكرنا من الفرق بين من يقيم خارج البلد ومن يقيم داخلها ومن يترفه بما يترفه به أهل البلد ومن ليس كذلك بل يكون على أهبة الرحيل ومن يكون معه متاعه وجميع حاجاته ومن لا يكون معه إلا أهبة السفر وأقمشة قليلة يحملها المسافر فيكون هناك فرق فنقوله إن الذي يأتي لعمل أو يأتي لدراسة أو نحو أو كذلك المرابطون هؤلاء نعرف أنهم لا فرق بينهم وبين المقيم فهذا نظري لأنهم يتمون وأما الذي لن يزل على أهبة الرحيل والسفر مقيم في طرف البلد أو في خيمة او في مكان غير مؤثث اياما يقضي فيها غرضه الذي سينقضي يوما او يومين او نحو ذلك له الحالة هذه ان يقصر وانه تأخذ يسأل عن العمام لا شك ان جاءوا كمقيمين لأنهم يعملون فلا فرق بينهم وبين أهل البلد. الآن, البلد الآن أنت من أهل البلد يقدر انك من أهل البلد لو صرت معهم وصاروا مثلاً يطرف البلد هي أغارة الدراب مثلا أو غيرها فهل يكون بينك وبينهم فرق؟ أنت لا تدخل إلى أهلك في خيمة تنزل معهم مثلا أو في بناية أو في صندق أو ذلك ما بينك وبينهم ذرقة تجلس معهم في هذه المدة وتأكل معهم وتقيم معهم أنت تتمهم يقصرون لا كل ما دا منهم عازمين على الإقامة مدة طويلة أشفروا متتابعة ويعملون ما له ما له بيقولهم أن ينقص الصلاة ويقصروا هذه المدة وهم يعملوا جاءوا لأجل هذا العمل وأقاموا لأجله لم يكون الهل الذي جاء لغرضين يترك طبق قضاءه بعد بكرة بعد يوم بعد يومين، فهو على هبة المسافر هؤلاء عزموا على الإقامة ماشيك أصنعك أصنعك بالنسبة للقول اللي بيقول له هو عند سوق ونسان للسوق داد شايتمي إلا بعد أربع أيام يعني هاته بكثر من أربع أيام يخسر أربع أيام وبعد كده يتم ولا يخسر على طول لا يأتل على بتقول إذا عرف اللي سيقيم على الكرة من فقهة يأتل من أول يوم طيب بنظر قول المشيط موظف في المؤمن يجود ولما تعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسر في الصفر دون تحديد وعلى ذلك الخرفاء والطاعة وعلى ذلك الصفاد والتدعون وكانت ثلاث يسافرون للسنين إلى بلاد الشام فيكسرون ولا يجنعون هذا يعني كأن كلام ابن قضاء في نفس الجمع فرد على من يجمع وهو مقيم أو رد على من ينكر الجمع إذا كان المسافر ليس بعازم على الإقامة ويستدل به على الصحابة أنهم أقاموا في الشام مثلا. فأشهرا ينتظرون أن ينفتح لهم الطريق لما نزلت الثلود هناك وحالت بينهم وبين السفر فجلسوا كل يوم يؤملوا أنها تذوب هذه الثلود يتتوقف ويسافرون فصاروا في إخيامهم على طرف البلد ينتظرونها صاروا في حكم المسافرين فصاروا يقصرون بإقامتهم مدة طويلة فأنا كل حال ما داما ان الانسان غازم على الاقامة في هذه البلد هذه المدة متحقق بانه سيقيم فله ان فعليه ان يتنقى واذا كان مترددا ولا يدري فله ان يقصر وهم في مخيمين فهم مخيمين لشقة بعيد عن البلد، مثلاً 40 كيلو 50 كيلو. فهم في لياتهم شهاده يجلسون شهاء؟ هل هم متصورون؟ يعني ذهبوا للمسير أو ذهبوا لانتداب العمل أو الم... ذهبوا المخلص أو المخلص ذهبوا للتفريغ. يعني منهم. والله على هذه؟ يمكن. يقال لهم أذان أنهم بخيام وأنهم البلد. لكن ما دعاً إنهم عازمين على الإقامة وهم في, في حكم المقيم فالأفضل لهم الإتمام وإن قصروا فلا بأس إن شاء الله ما هو مجتمع لحليلها بالخيام؟ يعني, يعني صحيح ما هناك يعني إلزام بالخيام لكن لو كان على أهبة الرحيل سواء في خيام كما كان الرسول أصحابه أو مثلاً هي بيوت شعبية يعني لاقئة مايست مثلا بيوت سائر أهل ذلك نزلوا فيها للتذكر أو في مثلا عديشاً نزلوا فيه لأكذاب يعني أو في صحراء نزلوا في غير جناية نعتبرهم كأنهم مسافرون كالمسافر الذي يكون في يأتيها الليل مثلا أو يطعينوا له وغاق طريق ويبني إلى بلد <تصفيق> لكن المتاع المستعجرة ما كان المتاع المستعجرة ما فيه مكيف ولا فيه ثلاغة ولا فيه غسالة ولا فيه ما ولا فيه ما فيه مكيف, مكيف ولا أو, أو أخر الصلاة هل فيه نص عنه مستعجرة من أربعة أيام؟ قال الله لا اتعاملت الرسول قبل يعني قبل أن يقيم قبل أن يسافر إلى عرفه. كل واحد. من عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنزل يقصف رتبة يرجع. في ما بدأ على عدم التراخي. ركنه السابةق أنه عليه صلاة والسلام في أشغاله من يخرج يأخذ من المدينة يقصف حتى يرجع. ولن يُعهد أنه أتم في أكثر من الأوقات ولن تُعيره الاهتمام إلا في عهد عمر عثمان. لما أتم بمنا. واعتذروا عنه بأنه أرادا يبين للعامة أن الصلاة أصلها أربع مخافتها يظن أنها إثنتين أرادا يبين الجواز وأن الإتمام جائز من القصر جائز هذا دليل على جواز جنس الإتمام وكذلك أتمت عائشة وتأورت كما تأور عثمان كما تقدم فالأصل أن القصر هو على المسافق وأن الإتمام جائزا إذا اختار ذلك وأنه ما دام أنه مسافر عليه آثار السفر فإنه يتم حتى يرجع إلى بلده وإن أقام في نفس البلد التي قصدها ولو لم يكن له فيها أولاد وزوج يتلونه ذلك ولكن إقامة كاملة فإننا نعتبره من أهلها فذا عليه ايته وان لم يقيم ولم يعزم على الاقامه اننا نعتبرهم مساجرا ثم شس فقصص عن الرجل قد تنقل من لعب الصبر ما لكم رفع هذا هذا مع الغني في أنا أتبع بها جاءت هذا البلد هذا العقر <تصفيق> مصرفه من العام ونستعي يغير نفسك وما أنا تخييه <تصفيق> أكثر بها نفسه وما أنا تخييه أبسك لا لا أنت أكثر وأنت هذا ما تخص هذا المدى في خير ما في البلد يعني تعبر نفسك وفينا هنا أنك تتخيي على الضحيل نعم جميع يترفعه ما يترفعه أبدا أبدا أبدا والموادي الرحل الذين يتنقلون هؤلاء مقيمون لأن بلادهم هي خيامهم وخيماتهم وبيوت شعرهم هذا مكانهم فلهم أن يقيموا في أي مكان ويتموا ولو, ولو عرفوا أنهم ما يرغبون في هذا المكان لكن إذا شد الرحيم ونجعوا من مكان إلى مكان فعرضوا أنهم يقطعون هذا في خمسة أيام فمادام وشادين أن يرأى رحيلهم فلاهم أن يقصروا فإذا وصلوا ذلك المكان فعرضوا أن هذا هو الذي وصلوا إليه وكان بردية وصحرى فإلا هم يتمون أوخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للعمة الثلاثة قاله في الفروع يعني هذه مسألة وجعله يتم فيها وفيها قول ثاني أنه يقصر وصورتها اذا أخر الصلاة عندنا صلاة قصر وللا عذر فتى خرج وقتها واعتبر عاصياً بذلك ثم قضاها فهل يقضيها تامة أو مقصورة قال بعضهم يعاقبه. على تساهله وتأخيره بدون عذر حتى خرج الوقت ونقوله يقضيها تامة من باب التشديد عليه والقول الثاني ولعله الأرجح أننا نبيح له أن, يقصر أن يقضيها مقصورة وذلك لأنه لا فرق, لا فرق بين في المسافر بين العاصي وغيره الاهم غير ماذا ما أن فرضها عليه ركعتان سواء صلىها في وقتها وأخرها عند فتح خرج وقتها فقال الأرض إن شاء الله هو الثاني لكن <تصفيق> الشيخ مثلا في بيأق وقتها وخرج من قبل <تصفيق> بيأق وقتها وهكذا إذا ضاق وقتها بطريق الأولى أن الأرض إن شاء الله لو يصليها تام وياك <تصفيق> <لأنه تصفيق> يصل عن نقصورة يصل يعني الأصل نهاية عليه نقصورة لازم يكون في سفرة صحيح لا إن قام لحاجة بلانية لإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما سبل أو بمطر ولا وقام سنين قال ابن المنذر على أن المسافر يقصر ما لم يج لم يجمع إقامة وما لم يجمع إقامة انتهى وقام صلى الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد ولما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوم يصلي ركعتين رواه البخاري وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يخسرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يخسر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم هذه <تصفيق> الصورة التي ذكرنا أن وقائع وقعات للصحابه وللرسول عليه الصلاة والسلام قصر فيها أكثر من عشرة وعشرين يوما وأشهرا فهذه الصور تدل على أنه ما دام لم يعزم على الإقامة فإنه في حكم المسافر فيقصر فالصحابة الذين أقاموا بأذربيجان فهم يرون هرمون وهم على نيه السفر وهم على اعبه المسافر وعليهم اثار السفر اقامتهم هذه المده الطويله ليست عن اختيار وانما عن غلبه يغلبون على امرهم ينتظرون في كل يوم ان يتخلصوا من هذا العذر كالثلج الذي منع ابن عمر او غيره حتى يتخلصوا فكان ذلك عذرا لهم من القصر فإذا سافر الإنسان وكان علاه متضحيل وصل إلى بلدة ولم, ولم يتيسر له خروج منها ينتظر أمرا في كل يوم يتركب القضاءه فلاه أن ينصر فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوه الفتح فقام تسعة عشر يوما يتاهب للرحيل بسببه الى غزوه حنين وهكذا في تبوك فقام هذه المدة ايضا يتأهب للرحيل لانه ينتظر ان يتأهب له القتال مع الروم الذين جاء غازيا لهم مضت هذه الايام وهو ينتظر وأيضاً فانه قد أناخ عندهم الصحابة أناخ عندهم رواحلهم معهم رواحلهم يعلفونها وامتعتهم وأهبة السفر وهم مسافرون وكانت تبوك أيضا في ذلك الوقت ليس فيها قاضية وإنما هي ذرية فليسوا بمقيمين وكذلك إقامة النبي عليه الصلاة والسلام لمكة لم يدخل مكة وإنما أقام بالأبطح وصحابة أقام بالأبطح رواحلهم وأثاثهم هناك في الأبطح والأبطح إذًا كن لم يصل إليه البناء فلم يقيموا في البلد ولم يدخلواها وهكذا بقية الصحابة على كل حال من كان على هذا على هذه النية في الظاهر أنه يقصر يعني لم دام على كذلك وإن أتم في الأبعاد وإذا دخل في داخل البلد هل الذي يتبع إنه إذا دخل واستوطن وصاب كأله إنه لا فرق بينه وبين المقيم سيا ما إذا عزم على الإقامة مدة طويلة تزيد على أربعة الأيام فإن له الحالة هذه يصير كأهل البلد. طيب أشوف. أو حبس ضمن أو بمفرده. لذلك إذا حبس ضمن ينتظر كل يوم أن أيها عنه. وهكذا إذا حبث لنطر كذلك على ابن عمر وغيره ولا الأقامة سليم لكن إذا سجد البلد طرفه ولكنه لم ينوي طرفه لأن كل يوم يطرفر والله إذا كان ما عزم على الإقامة حلهم يعني كل يوم ولهم مثلا المساجين قد يكونون من ولكن كل حين ينتظر أنه يعني إذا كان نسكن في بلد ليست بلده كل حين له أي يقصر وهكذا أيضا الذي سكن يعني طرف البلد ولم يستنثى مما تنتهى به أن هذا الأمر لم يعزل على الإقامة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في الجمع.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 أن الصلوات قسمت على الأوقات وأوقات الصلوات معلومة من السنة بالضرورة ومجمع عليها ونقلت أوقاتها نقلا متواترا ولكن أبيها للمشقة ونحوها تقديم بعض الصلوات عن وقتها المختار أو تأخيرها لأجل الذهب بالمصلين وإذا نظرنا في هذا السبب وهو الجمع وجدنا أن الأسباب التي أبيح لها الجمع وكلها ترجع إلى أن في التوقيت مشقة وصعوبة والمشقة تجلب التيسير كما هي قاعدة أصلية وذلك لأن لا يحصل التنفير فإن الإسلام يحرص على تأليف المسلمين وتحبيب العبادة إليهم ويبعدهم عن كل ما يشغلهم أو يقلق راحتهم ويحرصوا بالتتبع يعرف أن كل ما حصل في عبادة شيء من الصعوبة والمشقه عدل بهم إلى بدلها مما فيه تخفيف فمثلا الحج يسقط عن غير المستطيع لأن في تكليف من لا يستطيع مشقة والجهاد قد اسقط عن المعذورين فقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يعني في القتال وكقوله ليس على الأعمى حرج إلى آخره وهكذا جميع الرخص فمن ذلك رخصة الجامع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين وذكر كما سمعنا ان الذي يجمع بينهما اما جمع تقديم او تاخير فيفعل الأرفق به فالجمع بين الظهرين وبين العشاءين ذكر في حديث معاذ ولجمع التقديم والتأخير ذكر في حديث انس لكن حديث أنس ليس فيه الا جمع التاخير وعلى اذا جاز جمع التاخير اجاز جمع التقديم يبقى ان نذكر المسالتين الاولى التصوير تصوير المسالتين حتى يعرف ما يجوز وما لا يجوز متى يجهز التقديم ومتى يجهز التأخير ومسألة جمع النازل هل يجمع أم لا يجمع فأما المسألة الأولى وهي تصوير المسألة التي سمعنا في حديث معان قال أنه كان إذا دخل عليه الظهر وهو نازلا فصلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل وهكذا إذا دخل عليه المغرب وهو نازل وعرف أنه سيرحل بعدها فصلى المغرب وقدم معها العشاء ثم ارتحل هذا جمع تقديم وإذا دخل عليه الظهر وهو سائر أخرها حتى ينزل لها مع العصر في وقت العصر ثم يصليهما معا وإذا غربت عليه الشمس وهو سائر أخر المغرب حتى ينزل لها وقت العشاء فيصليه معا وذلك لأن في النزول لكل صلاة مشقة لأنه يستدعي أنهم يجتمعون ويقفون رواحلهم ويقيدونها مثلا أو يعقلونها يحصل عليهم مشقة او ينيخونها كلها او يحتاجون الى حط الرحل وهم انما ساروا قريبا اذا ساروا مثلا قبل الزوال بنصف ساعة يحبون مواصلة السير حتى يقطعوا مسافة تخفف عنهم السفر الذي انامهم بعد نصف ساعة تحل وقت الظهر. قالوا من المشقة أن ننزل نحن إنما ارتحلنا الآن. يؤخر الظهر حتى ننزل في وقت قد تعبنا فيه واحتاجنا فيه إلى النزول. فإذا جاء وقت العصر وإذا هم قد احتاجوا إلى الراحة وإراحة جوابهم فينزلون للصلاتين معا الظهر والعصر هذا يسمى جمع تأخير. إذا زالت الشمس وهم لا يزالون في منزلهم وعرفوا أنهم سيرحلون بعد الزوال بنصف ساعة أو نحوها وقالوا نقدم العصر نصلي العصر في وقت الظهر جمعة تقديم فإذا ركبنا واصلنا السير إلى الليل لأن إذا ركبنا مثلا بعد الظهر بساعة أو نحوها ثم وقفنا للعصر فشق ذلك علينا فنقدم العصر مع الظهر وهكذا يفعل بالعشاءين إذا غربت الشمس وهم نازلون يقدم العشاء مع المغرب ثم ارتحلوا وواصلوا السير حتى ينزلوا من نومي وإذا غربت الشمس وهم سائرون وواصلوا السير حتى ينزلوا وقت العشاء فإنعوا الدرة أخير أنا الشيخ بدلكم الوقت يسأل احد الأخوة عما إذا أدركهم الوقت وهم في بلدهم هل يجمعون أو هل يقصرون وهذا السؤال قد مر بنا في الليلة الماضية وذكرنا أنه يقع خطأ من بعض الذين يريدون السفر وهم في البلد بحيث أني ذكرت لكم أن هنا في المطار صلوا المغرب ثم قدموا العشاء وصلها ركعتين وهم لا يزالون في المطار يعني مطار في هذا مطار جدا وهم من أهل البلد فنقول لهم لا يصح لكم أن تقدموا العشاء قبل وقتها وأنتم في البلد ولا يصح في بلدكم ولا يصح أن تصلوا العشاء ركعتين وأنتم لم يجد بكم السير ولا أنتم تهاربوا بلادكم لأنكم لم تزالوا مقيمين يعني في حكم أهل البلد إذا إذا صاروا هم أدرت المظافر في في بدف يبيح لهم الجمع ما العصر لازم المظافر بدف ويسألنا إذا وصلوا البلد وانتهى سفرهم وهم قد جمعوا جمع تقديم فنقول قد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أنك إذا قدمت العشاء مع المغرب وأنت في السفر مباح لك الجمع والقصر ثم وصلت إلى البلد وقت الأذان أو قبيل الأذان أو نحوه. فلا تأكثري تلك الصلاة لأنك نودي الآن لهذه الصلاة كاملة الواجب عليك تامة الأرض تعيد العشاء التي صليتها هناك ركعتين تصليها أرضا لأن سفر ركعتين كان أصلا مستمكينا إذا كان السفر يستغرق من ربع صلاة من السفر إلى الطائرة مثلا افتح قبل أذان الظهر ولازل في الطائرة إلى أذان المغرب ويسأل احد الاخوه عما اذا كان السفر في الطائره يستغرق الوقتين معا فهل يصليه الطائره نقول نعم اذا قررنا مثلا ان الطائره تقلع قبل الظهر بساعه ولا تنزل الا بعد المغرب بساعه لتواصل هذه الساعات خمس ساعات أو ست ساعات أو سبع كما هي بعض الأحيان في هذه الحال ما يجوز أن يصل الظهر قبل أن يركض يعني ما دخل وقتها ولا العصر ولا يجوز أن يأخرها حتى ينزل لأنه يعرف أنه منازل له في الليل فيصلي في الطائرة على حسب حاله إن تمكن من القيام وإلا إشارة إشارة يجمع جهاد لا في هذه الحال ما يحتاج بالجمع لانه وما مشقة من التوقيت الكل عندهم سرعة لكن يعني اذا كان يؤمل انه سينتهي سفره او سينزن في اخر واذا حشي فوقت الوقت وصلت ثلاثين مع انجمة تأخير يعني شيء في نسب الحليف معاد حليف حمد ان السنة هي جمع التأخير لذلك صلى الله عليه وسلم اذا هذه معاد جمع التأخير والتقديم في اثنين معاد جمع التأخير وجاء جمع التقديم. شكر الله في مثل الركض الطائر إذا جهل القبلة كيف إذا جهل القبلة يعني يصلح باجتهاده وجد المسألة ولا الجهل. ويباح للمقيم بك عندنا المسألة الثانية وهي ذكرها الشانح ولم يذكرها الماتن وهي مسألة الجمع للمقيم هل لنازل أن يجمع؟ أو هل الجمع خاص بالسائر؟ هل الجمع في السفر؟ هل يختص بالسائر أن يجوز للنازل؟ وصورة ذلك ما إذا كنتم مسافرين يجوز لكم الجمع تجمعون فنزلتم في هذه البلدة لغرب تقيمون فيها يوم او نصف يوم او يومين وانتم على أهبة السفر تقصرون فهل لكم الجمع مع القصر او تقتصرون على الجمع والتوقيت هذا مساله جمع النازل جمع الذي قد نزل واقام وان كان يقصر له حكم انه حكم المسافر لانه يقصر ولكن هل يجمع مع القصر ان لا يجمع هذه مساله خلافيه والشارح اختار انه يجمع وقال الجمع مبخص الصغار واذا رخصنا له ان يقصر فالجمع تابع للقصر فيجوز له ان يجمع ولكن المختار والذي تؤيده الأدلة أنه وقت يوقت, يوقت ويكسب ودليله فعل المسلمين وقت الصحبة في منى فإنهم يقيمون في منى أربعة أيام أن يوم العيد وثلاثة أيام بعده أو يومين بعده يوقتون يصلون الظهر بوقته ركعتين. والعصر في وقته ركعتين والعشاء في وقته ركعتين يوقتون ويقصرون هذا عمل المسلمين يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم الخلقاء بعده ولم يزال المسلمون يفعلون ذلك فهذا يدل على أن الأصل هو التوقيت إذا كان معزلا فإذا مثلا كنت مسافراً في بالحجاز ونزلت لغرض مثلاً في برية أو في بلد نزلت قبل قبل غروب الشمس بساعة لإصلاح طعام أو نحوه وعرفت أنك لا ترتحل إلا بعدما يمضي من الليل ثلاث ساعات أو أربع في هذه العالة هل تجمع أو توقت؟ المختار أنك توقت والفقهاء أكثرهم يقولون لكن تجمع لأنك سيأتيك وقت الظهر وأن تلازل ووقت العصر وأن تلازل وقت العشاء وقت العصر وأن تلازل مثلا إذا نزلت قبل الظهر بساعة بساعة وعرضت أنك لا ترتحل بعد العصر بساعة فانك توقيت دليل الجامع في السفر فهو حديث معاد وحديث انس وليس فيهما الجمع للنازل يعني النبي عليه الصلاه والسلام ان قام بمكه زمن الفتح تسعه عشر يوما يقصر ولم يكن يجمع بل يوقف كل صلاه في وقتها وكذلك اقامته عشرين يوما في تبوك كان يقصر ولم يكن يجمع بل كل صلاه في وقتها فما حفظ عنه الجمع الا اذا جد بها السيئ ذا دخل عليه وقت الظهر وهو سوف يرتاح قدم العصر دخل عليه وقت المغرب وهو نازلاً وسوف يرتاح العشاء دخل عليه وقت الظهر وهو سائر آخر دخل عليه وقت المغرب وهو ولهذا يقولون انه يفعل الأرخص الأرخص بهي من جمع التقديم والتأخير فإن كان الأغفق به أن يهزل ويصلي مغدا ويقدم معه العشاء حتى يواصل سيره ففعل ذلك وإن كان الأغفق به أن يؤخر ففعل ذلك ويباق <تصفيق> المخيم يعني إذا كان روي عن بعضهم أنه جنع وهم نازلون يكون إما أن هناك عذر آخر وإما اجتهادا لكن أغلب ما استدل به الفقهاء الشارح وغيره أنه رخصة من رخص السفر وليس لرخص السفر اختصاص بالمقيم دون السائر أو بالسائر دون المقيم هكذا عذره فلكن هل إذا ثبت يعني دليل يقال به؟ وقد رأيت المسألة مبحوثة لكن لمعيد الأهد بك رأيتها يعني أن هناك من يرجح فإنه يجمعون ولو كانوا نازلين لكن المشهور المعتاد أنهم كانوا يوقتون إذا نزلوا وصل بعد الأذان حلاحد. حد... بحي... لا لا تكفي. إذا وصل بعد الأذان وبعد أن مضى من الوقت شيئا تكفيه صلاته التي قدمه لأنه صلى في هو معمري. كل شيء نعم. بعد الأذان يعني إذا قدم بعد الأذان أو قبل إقامة أو بعد الصلاة افترض بما صلى لوجان كان الوينين اكاونت شيخ الجمعه الناس زي خلص ديل بحبيب بن عباس سايوصل مستثمر جمع بينا والله الاصلي مولبريشن هذول منهم رسل ديركت لا غير بشقه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 هذا غرض من الأعذار التي يجوز الجمع لأجلها وهو المرض، ودليله باحة الجمع للمستحقة لأجل أنها معذوره بمشقة الاغتسال أو عليها، وبيح لها الجمع، ولكن. بعض العلماء يقول ان الجمع الذي ابيح للمستحضره انه جمع صوري بان يقدم العصر قليلا ويؤخر الظهر قليلا حتى يتقاربان فتقع الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها في اول جزء من وقتها فيكون جمعا صوريا وهكذا يفعل بالعشاءين هذا الجمع الذي قيل إنه رخصة للمستحاضة ورد في بعض الأحاديث الرخصة لها بأن تقدم هذه وتؤخر هذه وتغتسل لهما غسلا واحدا لما من بالارتسال لأجل الدم الذي يخرج منها وهو شبيه بدم الحيض فأمرها بأن تغتسل للصلاتين غسلا واحدا ولكن تجمع بينهما جامعا سوريا فالحاصل ان هذا دليل على جنس الرخصة للمريض ولا شك أن المريض الذي يشق عليه الطهر أو يشق عليه الاتكاء أو القيام لكل صلاة هؤلاء بأن يرخص له في الجامعة فإذا كان يشق عليه أن يتوضا أو يشق على وكيله أن يوضعه لكل صلاة إن جاز له أن يوضعه لصلاة واحدة للظهر فيصلي معها الأصب وهكذا يغنف العشاء أيني هذا مشقه أو مثلا يشق عليه أن, أن يجلس للصلاة ويرتاح إلى إذا مثلا الطجع يشق عليه أن يجلس مرتين في وقتين مختلفين في الظهر وفي العصر ويحب أن يصليها وهو جالس الآن معه استطاعة فيجمع بينهما في وقت واحد حتى تخف عليه المشقة وبهله أيضا سائر انواع المرضى الذي يكون عليهم نوع مشقة ولو مشقه من الوضوء كصاحب سلس البول ونحوه الذي يشق عليه ان يتطهر لكل صلاه وان يطهر ثيابه ويجد انه اذا طهرها بوقت استطاع يصلي في ذلك الوقت صلاتين فهذا ايضا عذر وأما حديث ابن عباس هذا الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وفي رواية من غير خوف ولا مطر وهذا حديث صحيح في الصحيحين سئل ابن عباس ماذا أراد فقال أراد ألا يحرج أمته المقهى عشتد عليهم هذا الحديث و الثمذي لما روى لما كان في آخره كتابه يقول إن جميع ما بهذا الكتاب قد عمل به العلماء الا أربعة حديث عد منها هذا الحديث يعني أنه لا يعلم أحداً أخذه على ظاهره الفقهاء قالوا لا بد أن نصرفه عن ظاهره ف اجمعنا على أن الصلاة لا يجوز تقديمها على وقتها أو تأخيرها إلا لعذر لأن إجمعا عقد على توقيت الصلاة وعلى تحديد المواقيت فنقول لابد ان يكون هناك عذر فإن رسول عليه الصلاة والسلام ما جمع إلا لعذرا ولأجل ذلك يقول ابن عباس أراد أن لا يحذج أمته فدل على أن هناك حرج ومشقه لو صلى به في ذلك اليوم فاذا ما دام أنه نهى المطر ونفى السفر ونفى الخوف فالدواية الأخرى فيبقى عذر الآخر هو المرض يقول إنه ان هناك مرض فجمع بينهما لأجل مرض إما بنفسه هو أو رأى مثلا مرضا وتعبا في ولم يذكر أن هذا الجمع تكفر فلعله حصل مرة لأجل مشقة وحرج أرد أن يحرج يحذج فعلى كل حال لا بد يعني أن هناك هذا ذلك لم يجعلوا هذا الحديث على إطلاقه. ليش تقول بره شيء؟ لو كلام. لأن أهل أخذ هذا الحديث على ظاهره maar te dat is een kans, maar ik ga het maar, dan ga ik naar beneden, dan ga ik naar beneden, dan ga ik naar van dan ga ik naar beneden, dan ga ik naar beneden, dan ga ik naar beneden, dan ga ik naar beneden, dan فنقول لما قال اراد ان لا يحرج امته دل على ان في التوقيت في ذلك الوقت حرج, حرج ومشقه وصلاه بهم فهو يبعدهم عن كل حرج لان الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ثم قال فعل بن عباس فهمه لبعض النصر يمكن يمكن أنه رأى ان هذا يعني سبب موجب ال يعني الشغل يعني يمكن انه قال كل شيء فيه شغل متواصل فله أجمع لأجله. فإذا كان هناك مثلاً خطمة متواصلة أحب ان يواصلها فتبر هذا مسبباً للجمعين العسائي يواصل خطبته مثلاً فرأى أنهم في صلاة المعدام وينتظرون الصلاة ويكون هذا فهما منه أو اجتهادا وعلى كل حال لا بد أن يكون هناك عذراً من الأعزام سواء كان عذراً متفقد على أنه عذراً كالخوف والمطر والسفر والمرض أو مختلفاً فيه كالشغل مثلاً العادر سواء كان عاماً أو خاصاً القوي القبيل القرض الذي نقدمه في <تصفيق> عمانيه شغاله واثقه تماما صباحا او يمكن اي كذا اذا كان لو ترك بقيه العمليه يخشى على المريض من يموت او يتالم اذا له عذر في التاخير ومواصله العمليه لأن العملية قد تستمر مثلاً ساعات يعني في علاج في معالجة عملية عمل فله عذر في التأخير ممكن يكون هناك عذور من الأعذار فهذا ينبغي أن لا يفهم ان الشغل رام وإن كان بعض العلماء توسعوا يمثل بأمثلة قد لا يكون متفقا عليها أو قد لا تكون مضطريدة فيمثلون مثلا من الاشغال بالأعزار التي تقدمت في تارث الجمعات والجماعة تقدم لنا أعزار كثيرة منها أن يخاف على متاعه او يخاف على نفسه او يخاف على حرم حرمته او يخاف على ماله من سباع او من لصوص او نحو ذلك او يخاف على طعامه من حرق خبزه مثلا وقد يعتذر الان كثيرا من الناس بمثل هذه الاعلاق في تاخير الصلاة وفي جمعها والغالب أنه جمع, أو التأخير جمع التأخير فنقول مثلاً ويمكن أن هذا قد تكلمنا عليه في باب الأعذاب أعذاب اللمعة والجماعه نقول في امكانك يا صاحب الطعام تقدم إصلاحه أو تؤخره ولا تعتذر بأنه يفسد إذا لهبثل الصلاة أو إذا وابقتها وما أشبه ذلك يعتدل الآن الطباخون بأنهم إذا ذهبوا للصلاة مثلا في كل وقت فأنهم يفسدوا الطعام الذي يتقبلونه للناس ويصلحون لهذا ولهذا إما يفسد وإما يتأخر إما يتقدم إما وإما يتقدم وإما وإما نقول إن لكم وقتا موسعا في إمكانكم أن تعرفوا لأنكم بالتجربه تعرفتم ما يكفي لطنف هذا الطعام أو الإصلاح او نحو ذلك فلكم أن تصلحوه بغير وقت الصلاة فإذا جاء وقت الصلاة وإذا أنتم قد انتهيتم أو لكم وقت فيمكنون من أداء الصلاة وترجعون فيه قبل أن يفسد عليكم شيء هذا شيء معتاد بالتجربة ومثل هو صاحب معامل الخبز ونحوه إذا يقول لخاف أن يحترق خبزه في تنوره ونحوه نقول لا تتهرى بهذا العمل وقت الصلاة فلا تجعل هذا عذرا لك في الجمعية وفي الترك احتاق الجمعة والجماعة ونحو ذلك ونقول هذا أيضا لأصحاب البناء الذين يعتذرون بأنهم إذا فذهبوا فسد عليهم أعطينهم وخلطهم لهذا الذي خلطوه وأنه وأنه فيقال لهم لكم أن تعرفوا الوقت الذي يكفيكم لهذا العمل فتقدموه أو تؤخروه وتعرفون أيضا أنه لا يتضرر لإيقافكم العمل. دقائق اكثر عند الصلاه لا يوجد لكم الجمع بهذا السبب انا كل انت لا طارئ اضطر الى ذلك الغير اي يكون متعمدا وخوفا بالمواصله فساد لا يتلافى الجمع والحاله هذه شكل الطبيب ما يعجلني لا اعرف انا لا يمكن تاجيلها او تاجيلها لا يتضرر لن تسقط عن المعارض الجمهة السعاد يعني, <تصفيق> يعني يمكن هذا كان حوفه حقا أما إذا كان خوف الوهمي فلا لا من ولو كان هذا ذليله الاجماع على وجوب التوقيت وعلى أن الجاء الصلاة لا تصح قبل وقتها بقوله تعالى إن الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وأن الصلوات موقتة بالتواتر موقوطة الصلاة موقولة بالتواتر فلما كان كذلك كان هذا الحديث يعتبر ولو كان صحيحا مخالفا لتلك النصوص فلا بد أن, ان هناك شغل ومانع ولو انه لم يكن هناك عذر لما قال أراد أن لا يحرم امته فدل على هي شيء من الحرج ووقت وقت ذلك اليوم قال اي حرج أمته هذا على لأنه حرج ولمرضع لمشقة كجرة النجاسة نص عليه ولعاجز عن التهارة لكل صلاة كمن به سرس البول قياسا على الاشتحارة يقول يجز الجنة أيضا هذين ويجمعهم مع المشقة فإن المرضع التي تحضل ولدها دائما في زمن قديم كان يشق عليها الصلاة كل وقت لأن طفلها يبول عليها وينجس فيابها في, في كل وقت فيشق عليها أن تغسل كل وقت فيابها في وأن تطهرها وتنظفها وفي ذلك الوقت قد تكون المرأة ليس لها إلا ثوب واحد. تلبسه في كل وقتها فيكون عليها مشقا هذا هو السبب في زماننا تستطيع المرأة أن تجعل لها ثيعبا خاصة بالصلاة فلا تتنجس لأنها تخلعها بعد الصلاة وتلبس ثيعب المهنه التي تعرضها لنجاسة الطفل مع أنه في زماننا أيضا لا تتعدى نجاسة الطهر حيث يلبس هذه الحفائض التي تحفظ بوله وبرازه فلا يتعدى إلى غيره فلم يبقى لها عذر بل إذا تمكنت فإنها لا يجوز لها الجمع ولكن لا يزال هذا العذر ساريا في الفقراء في أطراف البلاد وفي البلاد الأخرى الذين ليس لأحد المرأة إلا ثوب ولا تجد قيمة الحفائض ونحوها فيبقى العمره معمولا به وأما وأما صاحب الثلاث فهو ايضا معذور وذلك لأنه يشق عليه أن يتطهر في كل وقت فإذا كان يشق عليه يطحر ثيابه جاذل روائي من صلاته أنه معموراً أن يطحر ثيابه الثلاث يخرج بولاً يخرج دائما ويلوث ثيابه ويلوث بدنه فإذا قلنا له ترضى لكل صلاة وطح ثربك وبدنك الذين تنجس بالنجاة تنجس لهذا بهذا لكل صلاة كان عليه مشاقه يجب في الوحفة يقول وقعت الموطأ من صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يجمع أولى على من قال لا يجمع إلا من السير الله قطعه وصلى. حسناً. هذا الحديث الذي صلى الله عليه وسلم. حسناً. حسناً. خرج الصلاة بعد قال الشافعي فيهم فالمسلك يجمع نازل ومسافر ثم. فلا كل المسألة تجمع النازل فيها خلاف وهي مقالات لكن يعني الدليل القاطع إن هو في حق النال في حق السائر. وهن ماذا فيه اا ماذا هي هذه ليست مشهوره. يقول يجب عليك لا يستطيع اي اوصل زيادتها ونا أرجع من الجنة خاصة للسائد، ذاك كثير الصالح، يكور كثير من العلماء ومنهم الشاعر هنا ومنهم المالكية، أن صح ون... الناس الأبيض ماكما يجمع, يجمع السائد لا, لا. ينكر يمكن عليهم لكن يرتدون إلى الأفضل. ولعدر. بالنسبة لهالمطاف شفواء الأفراح. طبعا يعني ما يستدعي أن يوقع. قلنا واحد منهم مرحسة يعني إذا واحد أو قلنا مسار جماعة نفس جماعة ما يسرعش قلنا ما يستعمل الظهر ما يستعمل يروح يستطيع ما ما على مشاكل صلاة تستغرق عشر دقائق ما هي مشاكل إن شاء الله ولعذر أو شغل يبيح ترك الجماعة والجماعة وتقدم يعني يجوز الجمع للأعلاق التي تقدمت. التي تترك لها الجمعة والجماعة فيجوز لها أن يقصوا أن يجمع بين الصلاتين لأنه فيك الأعزاب مشقة ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لانه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليله مطيره رواه النجاد باسناده وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وروى الاكرم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال ان من السنه اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وقال أحمد في الجمع في المطر اجمع بينهما إذا اختلط الدلاء الظلام قبل أن يغيب الشفق كذا صنع ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديدة الباردة تبيح تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد العزيز ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه أو مقامه في المسجد لأن العبرة إذا وجد استوى فيه حال المشقه وعدمها كالسفر ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء هذا يقول إنه خاص لجمع الشائر وهو الجمع لهذه الاسباب <تصفيق> <تصفيق> الجمع يا اخي بننزل للمطاب والاستايل ولا الجليد ولا في ذلك الجمع لاجل اجله اللي لانه يحصل به الاذى يعني الضرب قل سمه الله تعالى اذى لقوله تعالى ولا جنه عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى فقرن بين المرض وبين المطر في كون كل منهما عذرا فاذا وجد هذا المطر فانه يباح به الجمع بين العشاءين فاذا قلت لماذا خص العشاءين دون الظهرين مع انه ورد انه جمع عليه الصلاه والسلام بين الظهرين فالجواب ان جمعه بين الظهرين كان لعذر انه ما ذكر في حديث ابن عباس وإن خذيه علينا وأما الجمع بين العشاءين ففي هذه الآثار التي عمل بها الصحابة لأجل المطر ولأجل الوحل غالبا أنه يكون بعد المطر وحل خطين الذي يكون في الطرق ويصب عليهم ان يخرجوا في ذلك الوقتين الى المسجد سيما ولم تكن الطرق مضيئه بل كانت مظلمه وهي ايضا ضيقه سيما والليل يكون ابرز من النهار وهي غالبا رسته لم تكن تقيهم من شده البرد وشده المطر الذي يمل ثيابهم فاجتمعت هذه الأعذاب فاختص هذا الجمع بالعشاءين ولم يلحق به الظهر والعصر ويترخص بعض الناس في الجمع بين الظهرين بيعقل المطر أو بيعقل الوحل ولكن ما هناك وذغا مبيح وفي هذه الأزمنة قد تكون خفة الأعزاب حتى بين العشائق وذلك لوجود ضد ما كان الصحابة فيه من تلك الحالة والمشقة فالطرق قد سهلتت وليس بها رحل ولا يخوضون فيه بأقدامهم وأهليتهم كذلك قد عبدت الطرق ويستفع أحدهم أن يصل إلى المسجد دون أن يلحقه مشقة ولو في سيارته مثلا أو يأخذ مظلة تقيه المطر فلا تبتل ثيابه كما إذا أراد حاجة في سوق أو عند صديق ركب إليه ولو بعيدا كذلك ايضا لن تعد الأسواق والطرق ضيقة ولا مظلمة بل قد اضيئت ووسعت فجعل أخفى هذا العذر ولكن ما ذلك إذا وجد إذا وجد من يشق عليه فإن الحكم يدور مع سببه فإذا وجد أهل بلد عليهم مشقة من التوقيت بين العشاءين وبيع لهم من جامع. وإذا تواصل المطر تواصل من المغرب إلى العشاء رأوا أنه مستمر وأنه وأنه عادة لا ينقطع إلا بعد وقت طويل وأن صبه قويا وهم من جاز لهم أن يقدموا العشاء في وقت المغرب ما دام قد اجتمعوا لأنهم وإن لم يكن عليهم مشقة قد يكون غيرهم عليه مشقة من كبير أو مريض أو صغير أو بعيد أو نحو ذلك وكذلك إذا كان فيهم من ليس معذورا دخل مع غيره ما سمعنا مثل الوقعة بما إذا كان أحدهم قد سقط ما بينه ما بين بيته وبين المسجد إذا كان الطريق عليه سباق يعني مسقط يمشي مع تحت سقف حتى يصل إلى المسجد فيجمع كغيره لا يفلح بالتوقيت و. مما به أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ذهب مع كونه بيته في جانب المسجد يخرج من البيته يدخل في ليس عليه مشقة في قطع الطريق فإذا وجد العذر العام ترخص به من لا عذر لهم كما هو التأخير للإبراد في الظهر حتى ولو لم يكن على احده مشقة من الحر كما تقدم انه يسل تقديم الظهر الا في شده الحر فاذا وجدت شده الحر جاز التأخير أو سنة التأخير حتى الامراض حتى لمن لم يكن عليه مشقة كمن بينه وبين المسجد سابق هذا كل حال الجمع بين العشاءين لأجل, لاجل المطر هذا دليله واما الجمع بين الظهرين لاجل المطر فلم يقل به اكثر العلماء والذين قالوا به لهم يعني وجهه ودليل وهو وجود المشقة التي هي مثلا الدحر في الطرق والمطر الذي يبل الثياب فإذا تحقق غلم عن القالب بين الظهرين اذا تحقق النقر المستنقل وتهوان وطين الطرق ومذله اقدام ولسقه في الفجور للوقتين الظاهر انه لا مانع في ما قد وجد ذليل ان شاء الله مثل هل يجمع من صلى في بيته بين العشاءين إذا جمع أهل المسجد لفاتك الصلاة وقد عرفت أن أهل المسجد جمعوا العشاءين لأجل المطاف ففيه خلاف فأنت تجمع أو توقيت وكان اختيار كثير منهم أنه يجمع. لأنه لما جاز الجمع لجماعة المسكب الذين هم أغلبية ولو كان العذر أنهم اجتمعون الصلاة دخل فيهم من صلى وحده ولكن الاحتياط أن وقت كمن لا جماعة عليه كالنساء ونحن الذين يصلون في البيوت فإنه لا مشقة عليهن في التوقيث لا التوقيف والجمع جائز <تصفيق> <متحن> تركه الجماعة الشريط تركه الجماعة الشريط تركه يعني هو في مدر من <متحن> الشيطة يصابه في اسمه إذن إذا لم يكن هناك عذر فإذا كان هذا عذر مشق وصعوبة يعني قطر هذه المسافة ما يقطعه إلا بمشقة قد يرهجه البرد وقد يستطو في الطريق تلوث به حذار هذا عذر يبيح له الصلاة وحده إذا رأيه ينوى الشرق الجمع إلا بعد صلاة البغرق إذا لم؟ ينوى الجمع يعني ما عزموا على الجمع إلا بعد صلاة صلى <تصفيق> لعله جائز لأنه ما شرط تتواصلوا لجموعتان لعله جائز إن شاء الله وفيه شروط تأتي له إن شاء الله إذا رأيه جماعك يستطوى للجمع رأى هو أنه ليس جمع جائب يعني ما هو ما مار بل عشان مطلس إذا اجتهاد الإمام ورأى أنه لا جمع فإنه لا لا يفتح رأى جمع جمع في المطلس ولكل هو مفرد في المطلس ولكل هل إذا, لنت... إذا لم تقرأ أن نفسك أنت إلى الجمع فلا تجمع به إذا كنت إماما أو لا تجمع معهم إذا كنت نعم لا لا ي ينتهي لا المرأة تجمع يعني المشورا إنه يصلي في بيته لعذر كل مرأة اللي هو هذا هو الأفضل. السلام عليكم شيخ. بالنسبة ل... لمن لا تنعقد عيد الجمعة كنسى وغيره كنسى وغيره يعني خلاف الصلاة عن أول وقت إلى قبل نهاية وقتها في حرج عليها. لا يعني. الذي يصلي وحده كالمعجور والنشاء لو أخرت الصلاة إذا كان التأخير أفضل كالعشاء فإنه أفضل العشاء كما هو معروف تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن فالمرأة لو مثلا سمعت الأذان يعني في الساعة بعد المغرب بساعة ونصف كما هو معروف ثم لن تصلي إلا بعد ما مضى من الليل ثلاث ساعات أو أربع من نصف الليل أو ثلثة ثلاثة رجع عليها إذا لم يكن عليها مسألة والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معالم السابق يقول إذا عرفنا أن الجمع جمع تقديم وجمع التأخير فما الأفضل؟ يقول شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن الأفضل له أن, أن يفعل الأرفق به. فإذا كان الأرفق بالمدير ان يقدم الصلاة لأنه في أول النهار أنشط أو في أول الليل قدم جمع جمع تقديم. وإذا كان الأرفق به جمع تأخير آخر ينظر الأصله. وإذا استوى يا يد إذا كان كلاهما لا مشقة عليه فهو بالخيار الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله إليه نعم لو جمعنا هنا ليس ما المطر فيه فإنما تكت فيه لأسهم أو نختار أنك لا تجمع معه إذا كان هناك مطر وله هناك مشقة فلا تجمع معه ولو صليت وحدك أو صليت صلي معه وتنويها نافلة وتعيد صلاة بواقعة هذا سائل يقول بالنسبة لجمع المسافر النازل هناك حديث, حديث بجوازه حديث معاذ غزوة تبوك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء. قوله ثم دخل ثم خرج يدل على انه نازل والحديث صححه الألباني والامام النووي قوله ثم خرج ثم دخل وقوله صلى الظهر والعصر لا يدل على انه خرج انه صلىهما في وقت واحد يمكن انه خرج لهم في وقت الظهر فصلى ولن يدخل حتى صلى العصر وبعد ما صلى العصر دخل ثم خرج وصلى المغرب وجلس معهم حتى صلى العشاء ثم دخل يمكن انه جلس معهم يتحدث معهم ساعتين او نهى حتى صلى صلاتين ودخل معهم لا ما يعني لا يدل قوله ثم خرج ثم دخل لا يدل على أنه صلىهم جميعا. الحديث هذا لف حديث. ومن النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج صلاة في غزوة فخرج فصلى في طهرة والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب ورثاء جميعا. ولا بكل حال إياك. يمكن أنه فعل ذلك لأجل عذرا من الأعذار التي صلى وجمع بينهما في المبينة وبكل حال الجمع في النازل قال به بعض العلماء هنا الضيان وغيرهم من العلماء الذين أباحوا ذلك سيما أكثر فقهاء الحنابلة قالوا إن الجمع رخصة من رخص السبب فإذا رخص للمسافر في القصر تابعه الجنود هذا أكثر اكبر دليل لهم وهذا الحديث اذا كان ثابتا إن يعني يعني قيل به فهو دليل لهم ولكن لانك تقرا ما ذكره ابن القيم في زاد معادها انه وضح ان الجمع خاص بالسائق وانه لم يثبت دليل قاطع الجمعه في حاله النزول حسنا لك يا شيخ ما را اذا صلت وتحمل طفل رضيع وعلي نجاسة في صافهها شيء فلان اذن اي تحمل معها وهي تصلي وفيها نجاسه ليس حقيا فلان فانه حامل النجاسه اذا كان فأليه نجاسة وقالوا ولوه قارورة فرسول عليه السلام عندما حنل أمامه تاكد من طهارة بدلها وزيادها لابد انه أنها انها مطهره درسنا الثاني اتركنا على أنه في الهرائم